أعوذ الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات والأرض بالحق إن يشأ يذعبكم ويأتي بخلق جديد إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهِمْ Oh <laughs> my كف وو تو بما اشرتموني من قبل رب الله هل انت لنا ناصر اللهم يداك كرم ومات سَادَ النَّدِيُّ تَثْمِنُ فَاقِرَ الْأَمْرِ go <laughs> to ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله غفرا الله الذي غلَ ق السَّم واتوان الأ بو ز مين qalita giri apı دعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب لا دعاء da z a go okay. رُومٌ وَإِنْ كَانَ مَ رُومٌ لِتَنزُلَنَّ La la إِذَا مَا تَسَبَّتَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْقِصَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُذَرَّبُوا بِهِ وَلِيَعْلَمَ يذكر أولو الألباب صدق الله